يا لبيه يمي أداء حامد الحلافي يا لبيه يا لبيه يا لبيه يا يمي يا بي ذي الروح لنكفي بك القلب يا فخر و للشرايين يا لبيه يا امي ما تبينا فبا سوي يا لبيه حاضر وبشيري لو ما رجيني يا لبيه يا غلام وطاب الثرى رجلي يا لبيه يا غلام سمعت يناديني يا لبيه يا وجه السعادة نعم لبيه ألبيك يا رمز انت ساوي نظر عيني أنا ابنك وحسب أمرك بنفذ ولا سأل الله يا روح زرع في بساتيني يلبيه يا امي يا ود الروح لنكفي بك القلب والفخر يلبه يا امي ما تعبينا فبا سوي يلبه حاضر حابر ما لا نعم والفخر خدماتك يا شامخه أنا للشرف برضاك لناه من الديني رضاك افتخر به وصغاربنا يبا وصي بخدمتك فيك محدني يوصيني وقبل الختام سأل يلي رجعنا في توافقني لخدمة نظار عيني يا لبيه يا امي يا عبد الروح لنكفي بكل قلبي يا فخر والفخر للشرايين يا لبيه يا ما تبينا في ذا سوي يا حاضر وبشيري لا ما